اسمع يا المحبش صار بين المصطفى وجبريد اسمع يا المحبش صار بين المصطفى وجبريد حين اللي هو باطل دار البكاء والتنزيه لا يو الحزن جبريل حين المر على المختار خمس قوايا ان قدم له وقل البار الاختا قدير جو الحسن وانت يا رسول الله والزهراء يا علي الكرار وسكرت من كمل الازمان ودمع على الوجه مدرا انها الحاله ولا المصطفى التعليل يا جبري الحيره وياك انسى من الحيره ترى الثوب لي تشوف الدمع وحزنك ها ابني وظنت الحبيب حسيا كم مثل الحزن ابني ايش عجب من الكفن المحروق ايش عجب من الكفن المحروق يجاوبني قال لك جبنا التربه لحسانه ودمعه صاح المصطفى يا راعي ريت يظلل ريت الى ان تعال نتل المذبح اسماعيل وبقربان نجيت ولو ما تحكم على حسين كان بروح فاديت لاجن حكمك المكتوب ما أملك إلى تبديل وكونت شفنا التربان لحسين ودما تخسين للشاعر نجم الصراف الكاظمي